جرح جديد فلك يستفيد فلكن لا ريتها الأم الأفغارية لقد فتت الأعداء أكبادكم ومزق أحشاءكم أحبابنا إني أغالب حصرة مشموبة وعلى الأساء تجلد نظرات وعينكم تعذبني فلا شيء يطيب ولا جفوري ترقدو تجري دماء الأبرياء على الترى نهراً وعالمنا المخذر يشهد أواه من نار نحس بحرها لما يرى قدم ويهدم مسجده أسيم جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرموه جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرموه جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم أفضان يا جرحا تلفع بالردى حتى أطي من تدثر بالأساء حتى توار من أساه الأنجم سيف الطغاة يوم أشهر حقده وعلى مرابعها يفل ويحسم ذا الصليب بها فأن شب سهمه أو هو مما قد جنت بالأسهم قد أثبت معاناتي في أحشائها فغدت جني نوي ذي وهدموا قد كشغل خفر اللعين من آبه وافتر ينهش لحمها ويقسم إني أراها تبعث الصيحات فيه والأفق داج معتماء <تصفيق> إني أراها تستجير بنا فلا تلور رؤوسكم ولا تتبرموا إني أراها يلفظ الآهات في أسر العدى والقيد قيد أدهم يا مسلمون نداؤها شرق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدمو يا مسلمون أما لديكم نخوة أوما لكم قلب لها يتألم قوموا فقد نكأ الصليب جراحها وغدا على راضيها يتهجمون قوم لنصب المسلمين أعزّاً والتقدم إن كان فيكم مسلماً قوم لنصب المسلمين أعزّاً وقد يرون كان فيكم مسلمون اومن الناس يمسلمينا عزتا والتقدم ان كان فيكم مسلمون قوموا لنصر المسلمين أعزة